هذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون يُؤْمِنُونَ يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ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 وتركتم مَا خولناكم وراء ظهوركم وَمَا نَرَى معكم وَمَا نَرَى معكم شفعاءكم الذين زعمتم سُفَعَاءَكُم الَّذِينَ شركاء أَنَّهُمْ فيكم شُرَكَاءَ لَقَد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 وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الجن وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وتعالى عَمَّا عم يَصِفُونَ بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد فأنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم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 قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ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 بيخير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يع أقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما, يشعر عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون